حذرت الطاغية يزيد بقولها في مجلسه في الشام يا يزيد ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما حين لا تجد إلا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد إنها إذن ثنائية المغرم والمغنم أو ثنائية الغرم والغنم يا يزيد ان اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما ثنائية الغرم والغنم حينما نحسب خطأا الغرم غنما والغنم غرما وهي حالة أعرابية لا تفقه الحياة ولا تعرف قيمة الأمور ولا تستطيع أن تشخص الغرم من الغرم أو الغرم من الغنم القرآن الكريم يتحدث عن هؤلاء الأعراب الذين يحسبون ما ينفقون في سبيل الله يحسبونها مغرمة ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرمة ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم هذه الآية في سورة التوبة الآية الثامنة ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم في الآية الأخرى تتحدث عن نموذج من الأعراب يمتلك الوعي ويمتلك النظر الصحيحة ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم هذه الآية في سورة التوبة الآية التاسعة والتسعون إذن الآية الثامنة والتسعون تطرح الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون مغرما يتصورون ويحسبون خطأا أن ما أعطوه في سبيل الله وما أنفقوه يحسبونه غرام عليهم يحسبونه مغرما ويتربص بالمسلمين وبالدولة الإسلامية الدوائر يعني متى يأتي عدو ليتخلص أو ليسقط هذه الدولة حتى يتخلصوا من دفع الضرائب او دفع ما ينفقون وكأن هذا الإنفاق هو غرامة بينما القرآن الكريم يطرح في الآية الأخرى من سورة التوبة هم نموذج كذلك من الأعراب ولكن النموذج الذي يعرف الأمور ويحسب ما يعطيه في سبيل الله من المغانم وليس من المغارم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم إذن هناك نموذجان من الأعراب النموذج الذي يتخذ ما ينفق مغرمة والنموذج الآخر الذي يتخذ ما ينفق مغنمة وهذه طبعا الثنائية الغرم والغنم دائما وأبدا قد تستشكل على الإنسان فلا يستطيع أن يشخص الغرم الحقيقي من الغنم الحقيقي والسبب الأساس لعدم التشخيص تشخيص الغنم من الغرم وعدم التفريق أو حسبان الغرم غنم والغنم غرم هو العجلة الإنسان حينما يكون مستعجلا في حياته طبعا دائما يريد غنما سريعا أي معاناة أي محنة يحسبها ماذا يحسبها غرما وغرامة أما الإنسان الواعي فإنه يحسب النتائج ومدى الإيجابيات هو صحيح يقع في محنة ويقع في ألم القرآن ماذا يقول؟ يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم لماذا؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون الإنسان حينما يرى أن الجهاد والقتال يكلفه مالا يكلفه يعني جهداً يكلفه طاقة وقد يكلفه دما أو نفسا. يحسب أن الجهاد غرام عليه القرآن الكريم يقول القتال والجهاد في سبيل الله ومن أكبر المغانم صحيح فيه محنة فيه شدة كتب عليكم القتال وهو كره وليس كره فرق بين الكره والكره الكره يعني أمر نفسي طبيعة النفوس تكره القتال طبيعة النفوس لا تحب ان يعني المعاناه والدماء النازفة والاعضاء المقطعه والرؤوس المشاله طبيعه القتال والجهاد يستوجب ما لن يستوجب جهدا يستوجب طاقه يستوجب دما وروحا ونفسا لكن الإنسان الواعي صحيح ينظر الى الامور بنظره بعيدة وبنظرة يعني إلهية وربانية كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم من قال أن كل شيء فيه كره للنفس هو شر لا كل الأعمال العظيمة كل الأعمال الكبيرة فيها كره يعني الآن الطالب الشاطر الذكي يدرس يسهر في الليل للدراسة طبعا الدراسة كره لانه يسهر ويتعب نفسه وعينه طبعا لكن فيها ماذا فيها مغارم كثيرة كذلك حينما الإنسان مثلا يفعل خيرا للناس طبعا يعاني ويبذل الكثير من راحته في سبيل ماذا في سبيل اعانه الناس ولكن هذا فيه كل الخير حينما يعيش الإنسان العجلة والحياة الدنيا العجولة تنقلب لديه المقاييس يتحول الغرم إلى غنم والغنم إلى, ماذا؟ إلى غرم القرآن الكريم في سورة الإسراء من أروع الآيات المباركة تقول ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولة انظر يدعو الإنسان بالشر يدعو هنا يطلب ليس فقط يدعو يعني يا ربنا أعطنا كذا لا وإنما هو مطلق السعي يعني يسعى ويجاهد ويطلب ويعمل ويشتغل ويلهث ليل نهار هو يلهث بالشر وراء الشر يحسبه خطأا خيرا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير يعني كدعائه بالخير لماذا وكان الإنسان عجولة العجلة لا تجعل مقاييس الغنم والغرم صحيحة فيحسب الإنسان خطأا الغرم غنما والغنم غرما هذه ثنائية رائعة يذكرها القرآن الكريم من أجل أن نحذر هذه الثنائية ثنائية الغرم والغنم حتى لا يختلط لدينا الغرم والغنم وحتى نرى الغنم غنما والغرم غرماً يصف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يصف أحدهم الذي لا يميز بين الغرم والغنم ماذا يقول يقول يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ فهو بالقول مدل ومن العمل مقل موديل يعني يعني بعد يعني راعي الباقي كما نقول يعني موديل يعني مستعلي بالقول ومن العمل يعني في واجباته مقل ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى يا سبحان الله ينافس فيما يفنى الامور الفانيه تشوف يلهث وراءها يركض وراها يجاهد يريد أن يحصل على هذه الأمور الفانية بينما الباقيات الصالحات تراه زاهدا فيها ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى يرى الغنم مغرمة والغرمة مغنمة انظر هنا هذا تنقلب المقاييس لديه يرى الغنم مغرمة والغرمة مغنمة إذن أمير المؤمنين يحذرنا من اختلاط الغرم بالغنم حينما ندرك بأن الدنيا هي العاجلة وأن ما نعانيه في الحياة الدنيا هو قد يكون لصالحنا ولصالحنا طبعا في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة كلا بل تحبون العاجلة وتذارون الآخرة كما نقرأ في سورة القيامة في الآيتين العشرين والحادية والعشرين كذلك في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد إذن القرآن الكريم يحذرنا من أن ننظر إلى الأمور إلى الغرم والغنم من مقياس الحياة الدنيا فحسب من مقياس العاجلة كما نظر الطاغية يزيد يا يزيد ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما حين لا تجدوا إلا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد فاسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحوا ذكرنا ولا تميت وحينا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 قلنا لابد من وعي الغرم والغنم في الحياة الدنيا ليكون تشخيصنا للغرم صحيحا كما يكون تشخيصنا للغنم صحيحا لأن هذه الإشكالية إشكالية الغنم والغرم أو المغنم والمغرم قد تختلط على بعض الناس كما اختلطت على الأعراب في آية سورة التوبة ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرمة ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء كما اختلطت كذلك على ذلك الذي يصفه أمير المؤمنين عليه السلام ينافسوا فيما يفنى ويسامح فيما يبقى يرى الغنم مغرما والغرم مغنما هناك قاعدة من أروع القواعد الفقهية قاعدة الغنم والغرم تقول هذه القاعدة أن الغرم بالغنم والغنم بالغرم أو من له الغنم فعليه الغرم ومن عليه الغرم فله الغنم أنظر هذه القاعدة الفقهية تريد أن توازن وأن تنسق بين الغنم والغرم لأن هناك مسؤوليات وواجبات هناك حقوق كذلك إذن بين الحق والواجب كما ان هناك واجبات هناك حقوق وكما ان هناك حقوق هناك واجبات الإنسان الذي يتحمل الغرم طبعا له الغنم والذي له الغنم كذلك عليه الغرم وهذه القاعدة قد نطبقها في الكثير من الموارد بالتلازم بين الغرامة والفائدة فكل من كان له فائدة المال شرعاً كان عليه غرامة ذلك المال كذلك يعني في المضاربة في المضاربة الإنسان يعطي أموال للمضاربة انا أعطي أموال والآخر يشتغل بها طبعا هو حينما يربح في هذا المال هناك نسبة نسبة الربح بين يعني العامل وبين صاحب المال فكلما ما ربح مثلا من يأخذ صاحب المال نسبة أرباح ولكن حينما يخسر العامل لا يعطي لصاحب المال مالا يعني ثابتا هذا يكون ربا حينما تكون الفائدة ثابتة هو يعطيني نسبة يعطيني مثلا نسبة مئوية معينة على كل حال سواء خسر في هذا المال الذي أعطيته او ربح هنا يكون هذا ربا هذه المعاملة معاملة ربوية ولهذا حينما هو يعطيني نسبة مثلاً 50% مثلاً أنا اشتريت, مثلاً اشتريت له سيارة هو يعمل في السيارة أموال السيارة مني ولكن العمل هو له يعمل ليل نهار بهذه الوسيلة وسيلة النقل حينما يربح في الشهر في الشهر نحسب مثلا خمسين بالمئة لصاحب المال مثلا وخمسين بالمئة لصالح العامل السائق ولكن في يوم من الأيام خسر لم يربح شيئا هل يعطيني هذه النسبة؟ لا طبعاً لأنني أنا كما كان لي الغنم كذلك علي الغرم من له الغنم فعليه الغرم ومن عليه الغرم فله الغنم هم كذلك حينما أنا علي الغرم كذلك أنا أأخذ الغنم كما أن غنائم القتال الغنائم في الجبهة توزع علي, من توزع؟, توزع على المقاتلين المجاهدين ما توزع على الناس النايمين الذين لم يشتركوا في الحرب والقتال الغنائم على تقسم على المقاتلين الذين تحملوا الغرم وتحملوا المعاناة وتحملوا الآلام في ساعة القتال وميدان المواجهة فهؤلاء بما أنه عليهم الغرم يعني المعاناة والحرب والقتال بذلوا جهدا بذلوا دما بذلوا في هذه المخاطرة خاطروا بأنفسهم فحينما تقسم تقسم الغنائم تقسم على المقاتلين ولا تقسم على المتخلفين والنائمين والكسالة والذين لم يذهبوا إلى جبهة الحرب والقتال إذن هذه القاعدة لها موارد تطبيقية عديدة من له الغنم فعليه الغرم ومن عليه الغرم فله الغنم. إذن هناك التناسق بين الغنم والغرم وتوزيع المسؤوليات والأدوار بين الواجب والحق كما في الآية المباركة بين الزوجين مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين انظر هنا قد يرى بعضهم أن هذه النسبة غير متعادلة للذكر مثل حظ الأنثيين لأن على الذكر الغرم إذن فله الغنم نستطيع أن نجعل التطبيق كذلك لأن الرجل يكلف بعالة المرأة حينما يتزوج وكذلك يعيل الأبناء والأخت حينما تتزوج ليست عليها تكلفة ولا تنفق من مالها الذي حصلت عليه من من الميراث شيئا لا على نفسها ولا على أولادها يعني مثلا أفرض مليون دينار مثلا الأخت حصلت على مليون دينار في الميراث والأخ حصل على مليونين طبعا حينما يريد أن يتزوج الأخ قبل بعد يعني في بداية زواجه يبذل مليون او مليون فقط للمهر بينما المرأة الأخت أخته حينما تريد أن تتزوج تعطى مهرا فهذه المليون تكون أكثر وأكثر وأكثر وكذلك حينما تنتقل لبيت الزوجية ليس لها غرم أو ليس عليها غرم إذن نستطيع أن نقول هذه الثنائية ثنائية الغنم والغرم تنطبق هنا كذلك للذكر مثل حظ الأنثيين إذن هذه القاعدة قاعدة الغنم بالغرم أو الغرم بالغرم معناها أن من ينال نفع شيء يتحمل الضرر وأن التكاليف والخسارة إذا ما حصلت تكون على من يستفيد من المال شرعا هذه الثنائية الرائعة تجعلنا لا نفكر بالغنم إلا إذا كان علينا غرم بعض الناس لا دائما يريد غنما حتى ولم يبذل جهدا يريد الغنيمة وهنا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في حديث طويل ورائع يتحدث عن هذا الذي يرى الزكاة مغرمة والفيء مغنمة يرى الزكاة مغرمة والفيء مغنمة دائما يريد فيء دائما يريد يعني هو يشارك لا يشارك في الحرب لا يشارك في القتال حينما تنتهي المعركة ينزل من التل يتفرج على المعركة حينما تنتهي المعركة وتضع الحرب أوزارها يأتي ليشارك المقاتلين في الغنائم طبعا هذا لا يجوز ولهذا في الحديث الرائع يذكر هذه الثنائية لسلمان الفارسي ذلك الحديث الذي يتحدث فيه الرسول عن أشراط الساعة وما ستقول إليه أوضاع الأمة الإسلامية من تداعيات تنقلب فيها الموازين حتى تصبح الزكاة مغرمة والفيء مغنمة ويغدو المنكر معروفا والمعروف منكرا والحديث طويل يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ألا أخبركم بأشراط الساعة فكان أدنى الناس منه يومئذ سلمان رحمة الله عليه فقال بلى يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله إن من أشراط الساعة إضاعة المال واتباع الشهوات والميل مع الأهواء وتعظيم أصحاب المال إلى أن قال قال سلمان وإن هذا لكائن يا رسول الله قال إي والذي نفسي بيده يا سلمان إن عندها يليهم أمراء جورة ووزراء فسقة وعرفاء ظلمة وأمناء خونا فقال سلمان وإن هذا لكائن يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله والذي نفسي بيده يا سلمان إن عندها يكون المنكر معروفاً والمعروف منكراً ويؤتمن الخائن ويخون الأمين ويصدق الكاذب ويكذب الصادق ثم قال سلمان وإن هذا لكائن يا رسول الله قال إي والذي نفسي بيده يا سلمان فعندها تكون إمارة النساء ومشاورة الإماء ومشاورة قعود الصبيان على المنابر ويكون الكذب ظرفا والزكاة مغرما والفيء مغنما ويجفر الرجل والديه ويبر صديقه اذا هذه الثنائيه ثنائيه الغرم والغنم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمنا لكم ثنائيات قرآنية